للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تبدونها وتخفون كثيراً وعلمت ما لم تعلموا أنتم ولا 119. وَلِلَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْطِهِمْ يَلْعَبُونَ 110. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها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 وُحِيَ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ قَالُوا أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ <سؤال> سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَن تَرَى قالون في غمارات الموت والملائكة بسطوا أيديهم أخرجوا أفسكم.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 تُمُونَ فُرَادَكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ أَرْتَمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى ظُهُورَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُ